وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعطوا رتول ربهم فأخذهم أخذة راضية إنا لما قضى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تبكرة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة في يومئذ وقعت الواقعة وان السماء فهي يومئذ وهي والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخف منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخف منكم خافية فأنا من أُتي كتابه بيمينه فيقولون فيقولها إني ظننت أني ملاقم حتابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية خطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام